إذا سمعت صوت الساعة المعين فعد خمس دقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فقد الصلاة على الأخيرة الحيما الموجزة لا لا هذا ما هذا تقريب ما هذا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عذابه الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم خاتم نبيين وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه, واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما نعلم ان الله تعالى ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى في الحق رحمه للعالمين وقدوه للعالمين وحجه على العباد اجمعين بين به ما انزل عليه من الكتاب والحكمه كل ما فيه صلاح كل ما فيه صلاح العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم من الاقاليد الصفيقه والاعماد القيمه والاخلاق الفاضله والآذاب العادية تترك صلى الله عليه وسلم أمته على المخجة البيضاء ليلها كان أهالها لا يزير عنها إلا هالك أساء على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الحلق من الصحابة والكابرين والذين اتبعوهم بإحسان أقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعرضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة, وعبادة وخلقا وأدواه فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق الظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك نبدأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاله ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا أول الشروع في هذه الأتسالة الصغيرة لفظا الكبيرة معنا ومضمونها اعتقاد اهل السنه والجماعه في اثبات الله تعالى وفي ما يتعلق بالامر بال... باليوم الاخر وما سيمر بك ان شاء الله واعلم ان العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات قسموها هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلمون له سميا فان هذه الايه الكريمه تضمنت انواع التوحيد الثلاثه رب السماوات والارض هذا ايش الربوبيه نعم رب السماوات والارض وما بينهما ربوبيه فاعبده وسط بالعبادة أيضاً تبع هل تعلم له سمياً الأسمى والصفات لأن معنى هل, هل تعلم له سمياً أي لا تعلم له نظيراً ومساوياً في أسمائه والصفات وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة لأن ذلك لم يدد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإنه بدع ولكن نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا يعجو أن يكون بياناً وتوضيحاً فالذين قسموه لها التقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتاً بل اتوا بما جاء في بما جاء في الكتاب والسنه ولقنقسموه وقسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين ان شاء الله ولو اننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه في هذا الشاذ لكنا ايضا ان عد شروط الصلاه واركانها وواجباتها واركان الحج وواجباته ومحظوراته وما اشبه ذلك لكنا انه من من البدع ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم الى طلابه فهو اذا وسيله وليس قصدا فالصواب بلا شك ان تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام وذكر الشروط والاركان والواجبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز لانه من باب ايش من باب الوسائل والتقريب وحصر الاشياء لطالب عين ونحن نذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الاشياء محدوده بالعدد مثل سبعه يظلهم الله في ظله ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه واشبه ذلك وهذا نوع من التقسيم اما تحيد الربوبيه فلم ينكر احد من الناس لم ينكر احد كل من اقر بان هذا الخليقه لا خالق فانه لا لم ينكر الا مكابره والمكابره ما فيها فائده فمثلا فرعوه انكر ان يكون هناك رب وقال لقومه ايها المال وما علم لكم الا الله غيره ولكن هذا الانكار انكار باللسان فهو جهل مع تيقن في القلب بان الامر خلاف ذلك وجليله هذا قول الله تعالى وجحدوا بها ايش واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو يعني جحدوا بها ظلما وعلو معنا أن انفسهم استيقنت بها وقال موسى وهو يناظر فرعون قال له ما علمت لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصاح يقول لفرعون ولم ينكر فرعون هذا فضل ذلك على انه لا احد يقر لا احد ينكر ربوبيه الله عز وجل ممن يعتقد ان لهذه الخليقه ان لهذه الخليقه خالقا خالقا وام من انكر بالكليه فهذا شيء خلاف الفطره وهؤلاء يمكن لا يعتبرون من بني ادم ولا من ذوي الفهم اطلاقا اما توحيد الالهيه فقد انكره اناس ادكي عندهم عقل ادراكي لا عقل ارشادي مثل من مثل مشكين قطار قريش انكروا توحيد الالهيه مع اقارهم بتوحيد الربوبيه اقرارا كاملا لكن توحيد الالوهيه انكروا وجالوا مع الله الهن اخر والذي جاء والذي فؤتت من جهه الرسل وانزلت من جهه الكتب هو هذا التوحيد قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه ايش انه لا اله الا انا فعبدوه القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات تقرب به المسلمون كلهم لكن انكره بعض طائفه اعداد طوائف من المسلمين يعني ممن يقرون بتوحيد الالوهيه وبتوحيد الربوبيه انكروا شيئا من توحيد الاسماء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثّل ولهذا انقسم الناس في في باب الاسماء والصفات الى ثلاث اقسام ممثلة ومعطلة والثالث اهل الحديث والسنة مثبتون على وجه يليق بالله فمن ثم اضطر اضطر العلماء الى ان يقسموا التوحيد الى هذه الاقسام ليبين يبين للناس من خالف في هذا التقييد ومن وافق وعلى هدف الامه الاسلاميه باهل السنه وسنتها واهل بدعها كلها امه مسلمه ما لم تصل البدعه الى حد التكفير ويقرون بتوحيد الربوبيه وبتوحيد الالهيه لكن خاضوا في الاسماء والصفات خوضا عظيما وافترقوا فيه فرقا عظيما لذلك اضطر العلماء رحمهم الله الى ان يكتبوا في باب الاسماء والصفات ويبينوا للناس الحق فيها ما بين مفتصر ومتوسط ومطول حتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين ومن ذلك هذه الرسالة يقول مؤلفها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أعوذ أنا إلا على الظالمين أما الحمد لله رب العالمين فقد أثنى الله بها على نفسه في قوله في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين كذلك اخبر الله بها في كتابه تلك انا ابلاغ غيب نوحيها اليك ما كنت تعلمه انت ولا قومك من قبل هذا بعده فاصبر ان العاقبه للمتقين مؤكد باني وهذا يعني ان الانسان يجب عليه ان ينتظر الفرج وان يصبر ما دام متقيا لله عز وجل فالعاقبه ستكون له واذا قلنا ستكون له ليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته أبداً موشر قد تكون العاقبة له فيما يدعو إليهما الحق ولو بعد ما ماته ولهذا نجد بعض الدعاة مات بالتعذيب ولم يذوق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها لكن كان قوله من بعده يورأ موروثاً عنه فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين العدوان هنا عدوان مكافئ وليس ابتداء لان العدوان الابتداءي ايش ظلم والظالم لا يفكر لكن العدوان الذي هو رد للظلم هذا يكون على على ظالمين كما قال الله تعالى ولا فلا عدوان الا على الظالمين كل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه واعتداءنا عليه ليس هذا من باب الظلم بل هو من باب إزالة الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقد سبق بيانها في الدرس الماضي ولا حاجة لاتكرار الملك الحق المبين هو جل وعلا ملك وهو مالك ولهذا جاءت اقتراءتان في سورة فاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين وقراءتان سبعيتان صحيحتا واذا ضمنت احدهما الى احداهما إلى الاخرى صار صار بمعنى انه ملك مالك ملك ومالك وايهما ابلغ في الوصف ان قلت مالك اخطات ان قلت مالك اخطات لان الملك ملكه محدود انا املك مالي واملق التصرف فيه لكن ليس ليس لسلطان الملك الملك سلطته عامه ووسطه الملك والسلطان لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك اي انهما ملك لكن ليس بملك ارسلها كده نعم يوجد حتى الان في عهدنا من يسمى ملكا وهو ليس ملك مثل من اين ملكه بريطانيا كما قال الاخ حجاز هي ملكه لكنه ليس له نصيب من الملك كذلك ايضا يوجد بعض الملوك يكونوا قاصر ضعيفا ويجبر المملكه سيوا فهذا ملك وليس بمالك هناك مالك وليس بالملك وهذا هذا كثير والله عز وجل الملك ملك المالك ولهذا جاءت قراءتان مالك يوم الدين من اسماء الله تعالى الملك يعني ذو السلطه العاليه العليا التي لا سفعا سلطه وليس مثلها سلطه الحق ضد الباطل وهو الثابت الجدير بالامر والله تعالى لكمنا اولهيته وربوبيته حق وهو جدير بذلك جل وعلا وضده الباطل ودليل هذا قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الات الاخرى وان ما يدعون من دونه الباطل واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايضا سبق الكلام عليها في الدرس الماضي البارحه خاتم النبي ها نعم, نعم المبين المبين هنا لها معنيان البين والذي اباه وكلاهما صحيح فالله تعالى حق بين لا اخر هل احد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد وكيف يصف في الآثاني شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وهو أيضا مبين مبين الحق كما قال الله تعالى في آيات متعددة قد بينا الآيات لقوم يعلمون أو لقوم يعقلون أو ما أشهد ذلك وإنما قلنا إن مبين بمعنى بي لأن أبانا تأتي بمعنى بانا ومنه قول أبانا الصبح بمعنى بان الصرح وظهر فلهذا جعلنا المبين تحتمل المعنيين البين والثاني المبين واشهد ان محمد عبد ورسوله خاتم النبيين خاتمهم اي اخرهم فبه فبه فبه ختم عليه الصلاه والسلام ثم ان الخاتم ابلغ ايضا ابلغ من الخاتم لان صادم كالطابع على الشيء والطابع انما يكون بعد التمام وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين بمنزله رجل بنى قصرا فكان فكان الناس يمرون به ويتعجبون منه الا موضع لبنه واحده باقيه لمبد فلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اللبنه يعني وبه كم من البناء فوصلى الله وسلم خاتم النبيين ختم الله بانه هو وهو كال كالطابع على نبوته وعليه كمان الدعه ان احد من الناس يكون نبيا بعده فقد كفر بالله عز وجل لانه كذب القران وامام المتقين ايمان امام المتقين من هذه الامه ولا من هذه الامه وغيرها من هذه الامه وغيرها ولهذا في المعراج لما اصطفي به صلى الله عليه وسلم صار هو امام الانبياء وصلى وراءه فهو امام المتقين من هذه الامه وغيرها والمتقين هم الذين اتقوا الله في اجواءمه واجتناب نواهيه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسبق الاكرم في الليلة في الماضية على معنى هذه الجلدة أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الهدى العلم العلم النافع ودين الحق العمل الصالح وبين نعم ودين الحق رحمة, للعالم. رحمة للعالمين وتدليل ذلك قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورحمه هذه مفعول من اجله عاملها اولا ارسل يعني ان الله ارسله ليرحم به العالمين وهذا هو الواقع فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل فتبعوه عالم من خلق فرحمهم الله فيه وقدوه للعاملين قدوه بمعنى اسوه فهو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وامامنا واسوتنا و وحجه على العباد اجمعين هكذا جاء في عبارات كثير من العلماء حجه على العباد اجمعين وهذا يقتضي ان يكون رسول مرسلا حتى الى الجن وحتى الى الملائكه وحتى الى جميع الخلق ولكن ارساله للجن امر معلوم وارسال الملائكه فيه نظر ولهذا لو قيل بعد بدل هذه العباره وحجه على من ارسل اليهم اجمعين لا سلمنا من هذا الاشكال وهو انه هل هو مرسل للملائكه او لا فالعباره السليمه ان يقال حجه على من ارسل اليهم حتى نخرج من هذا الاشكال هكذا لا يست اش قلنا او سفر نعم انت نعم انت احسن من على, على العلاج هشمي لماذا لاننا ليس عندنا علم انه ارسل الى الملائكه ليس عندنا علم والملائكه لا شك انهم من عباد الله اذا فلاسلم في العباره ان نقول الى من ارسل اليهم اجمعين بين به بين به وبما انزل عليه من كتاب والحكمه كل ما فيه صلاح العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم بين من الله عز وجل وهذا من من اللازم كونه تعالى مبين انه بين بم... ب... بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما انزل عليه من الكتاب وهو القران والحكمه وهي السنه بين كل ما فيه صلاح العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم من الى اخر وهذا امر يعلمه من تتبع رساله النبي عليه الصلاه والسلام ان جميع ما يحتاج الناس اليه في صلاح دينهم ودنياهم قد بينه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ابو ذر استمع لهذه العباره لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما فقوله وما طير يطير بجناحيه في السماء يعني معناها بين كل شيء وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد بين لكم رسولكم حتى الاغراء قال نعم كل شيء يعلم ثم ساق سلمان رضي الله عنه هذا الرجل المشرك قد قد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي بغجين او عظم وعلم الرسول كيف نلبس كيف نخلع كيف نقوم كيف نقعد كيف ننام كل شيء ما بقي شيء نحتاج اليه الا بينه المنه صلى الله عليه وسلم اذا ذكر شيئا وتبين ان المصلحه في خلافه رجع قادم المدينه وجد الناس يلقحون النخل يصاد الانسان الفحل وهو ذكر النخل فياتي منه ب بشماريخ يضعها في شماريخ النخل ثم تلقح وتكون ثمرا جيدا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واجد أنهم يعني يتكلفون بالصعود والنزول مرتين مرة في الفحل ومرة في الأنثى قال لو أنكم تركتم هذا قصدوا بهذا الإرفاق والتسر عليه لو تركتم هذا فظنوا أن هذا وحي من الله تركوه فلما تركوه صار الثمر وقال شيء صار يعني فسد فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم واذن لهم ان يؤخروا هل رجع عما قال اولا رجع عن ما قال اول لانه انما يبيد الناس ما يحتاجون اليه ويفعل كل ما يحتاج الناس اليه فانه اخبرهم به وقد قال الله تعالى في كتابه نزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء كل شيء مبين في القرآن وذكر لي او قراته قديما ترجمه للشيخ محمد عبده المصري المشهور انه كان في باريس وكان في مطعم والمطعم يضم المسلمين والنصارى واليهود كل احد لأنها بلد كفر فجاءه رجل من النصارى وقال له أيها الشيخ إن كتابكم في هذه الآية ونزلنا عليك الكتابة تبعنا لكل شيء فإن كنت مؤمناً بذلك فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام وهو سندويش ورز ولحم وأشياء أخرى أين هذا ينتهي القرآن؟ هل هذا موجود؟ قال نعم هذا موجود في القرآن هذا النصران يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون قال موجود في القرآن، قال أين هو؟ فنادى صاحب المرأم وقال تعالى كيف صناعت في هذا الطعام؟ قال صناعت فيه كذا وكذا ولكن تحضير المواد وكيف تطبخ وكيف تصلح قال هكذا في القرآن يقول محمد عبده هكذا في القرآن فتعت جبنه الصالوي قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وهذه قائدة في كل شيء منخص بالعلم الشرعي كل شيء لا نعلمه نسأل عنه أهله المختصين به وهذا توجيه توجّهنا القرآن أننا إذا لم لم نعلم الشيء نسأل أهل الاختصاص به فسألنا هذا فجئ فأخبرنا فبوته الذي كفر ما يستطيع أن يقول شيء فإذا النبي عليه الصلاه والسلام علّم الناس كل شيء هل هل علمه ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله الجواب نعم لا شك هذا اولى ما نعلمه واوجب ما نعلمه كيف يعلمهم ان ان يجث الرجل على القراءه على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل ولهذا قال الشيخ سامح الله ما الله في قول اهل التفويض اهل التفويض يقول اذا جاءك ايه او حديث في صفه الله ففوض لا تتكلم فيه ابدا وكن معه كالأمي يقول رحمه الله إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحال بل قال إن الفلاسفة لم يتسلطوا على المسلمين إلا بمثل هذا القول لما قال هؤلاء نحن أميون بالنسبة لمعاني آية الصواة وأحديثها قالوا يا الله أمتم أميون معنى الأمي أنه جاهد وقالوا نحن اعلم منكم اذا سنفسر الايات والاحاديث على ما نريد لان نحن قلنا نحن نعلم ان هذا المعنى نعلم ان هاه له معناها وهو محرف لا شك لكن اللي يقول انا اعرف المعنى خير من الذي يقول انا لا اعلم لان الذي لا الذي يقول انا لا اعرف قد نادى على نفسه بانه جاهل وهذا يبين انه عالم يقول اذا العلم عندي ما كنت انت جاهل في في معاني هذه النصوص اذا العلم عندي ولا تستطيع ان ترد علي لان غايث ما عندك ان تقول الا اعلم والذي لا يعلم لسماه سلا فاذا كنت لا تعلم فانا اعلم المراد بهذا هذا كذا وكذا عرفتم يا جماعه مع انه يوجد الان في كتب من لا من لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقه يوجد في كتبهم أن السلق هم أهل التفويض ولهذا جاء في كلامهم أهل السنة قسمان أهل تفويض وأهل تأويل ويعنون بأهل التأويل أهل التحريف الذي يقول استوعر أرش أي استولع بل يداه مبسطان بالنعمتان ويبقى وجه ربك ثواب ربك وما أشفى ذلك قال أهل السنة قسمان أهل التفوير وأهل تأوير وهذا كذب أهل السنة ليسوا أهل التفوير بل أهل معرفة وعلم لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه وهو الكيفية فيقول مثلا استواء العرش لا أعلم أن معنى استواء على العرش لكن كيف كان ذلك ما نعلم وهذا هو غايه الادب مع الله عز وجل ان ما لا يخبرك الله به من امور الغيب يجب ان تكل علمه الى الله سبحانه وتعالى فالحاصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم امته كل ما يحتاجون اليه في امور دينهم ودنياهم حتى انه اذا تكلم بكلام يظن انه مناسب ثم تبين انه ليس كذلك رجع عنه كما في قصه اي التابير ولكن بالمناسبة أخذ بعض العلماء ولا سيء من المتأخرون المعاصرون أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص قالوا إن هذا شامل للتصرف وشامل للحكم بمعنى أن نحن نعلم كيف نصنع الباب وكيف نصنع نبني البناء وكيف نشيد البناء نعم نشيد الان ما نشيده من قصور وغيرها نعلم هذا ونعلم ايضا حكم هذه الاشياء حتى قالوا اذا كان الربا سببا لنقص اقتصاد الماء البلد فانه جائز داخل في قول انتم تعلمون بامور دنياكم وهذا غلط لان الاحكام مرجوها الى من الى الله ورسوله ومختلف في شيء فحكمه الى الله لكن الصناع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من, من من وجه الى وجه هذا نعم نحن عالمون ولهذا تجد ياتي انسان جاهل في الدين ولا يعرف العلم الشرعي يعرف كيف يصنع هذا مكبر الصوت وياتي انسان عالم من ابرز العلماء في الشرق لا يعرف كيف يشغل هذا هذا الجهاز اليس كذلك طيب الاول اعلم بامور الدنيا من العالم والعالم عالم بالشريعه من ذاك فالحاصل من أن بعض الناس يتوسع في مدلات الألطاب حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله إما لجاهل وإما لهواء والله مستعان نعم قلنا أن الخاتم النبيين من؟, من قال أن ماني كنبي بعد نبيه السلام فقد كفر نعم إن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى الخاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء فهل يكفر بذلك نعم ولو تأويل وغيره طويل بس يعلم ان التامل هذا خطا يعلم ان هذا خطا وقد جاءت السنه صريحه غايه الصراحه بانه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقال ختم بين لي النبيون وقال ل... لي يعلمنا بطالب حين خلفه في غزوه تبوك في اهله قال انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وهذا امر معروف ضروره ما تي ما في اشكال نعم ممكن ان انكروا بعض الاسماء بعض الاسماء الرحمن انكروا حتى انه في صلح الحديبيه لما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا لا ندري الرحمن وكانوا يقولون لا رحمان الا رحمان اليمام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله كما اقترحه مندوق قريش نعم كيف نجمع بين قوله خاتم من خاتم النبيين وبين خروج عيسى في اخر الزمان نعم عيسى عليه الصلاه والسلام ناتي بنبوءه جديده وعيسى قد ولد قبل محمد لكنه ياتي مكملا لرساله الرسول عليه الصلاه والسلام باذن الرسول واقراره لان الرسول اخبر بانه لا يقبل الا الاسلام وانه يذبح الجزيه ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وكل هذه من شرائع الرسول عليه الصلاه والسلام نعم ادعوا ما ينكر حديث الذباب الذي امر به انه اذا وقع في فان الرسام يعز ثلاث مرات لا مره واحده ثلاث واحد. مرات وجاء فريق اخر يريد يعني ان يرد عليه وقال ان هذا حديث الذباب امر عليه بالصحيح لكن هذا من باب العاده التي لم يكن الرسول يعلم بها فالتفسيره هذا صحي لا هذا غلط لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا بعلم قال في احد جناحيته وفي الاخر شفاء او دواء وقد اثبت الطب الان اثبت الطب ان فيه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في احد جناحيته وفي الاخر شفاء وان في احد جناحين غده غده صغيره يعني يمكن لا تقدر تراها بالعين غده صغيره لا تنفجر حتى يغمس الجناح الاخر سمع يزور ما كان له رسل يعني كانه داء ودواء كما جاء في الحديث الاكل هنا او الغرز والاكل هنا للاباحه هو ان نظر لا هذا هذا للاباحه يعني لو ان الانسان ما اشتهى هذا الشيء بعد ان رمس الذباب في في اللبن لم يشتهيه ما هاي يقال منك عصيت نعم الشرط يكون من الملك الحق نعم الملك الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لكنه لا يمكن أن نفهم نسمع الآن في التأخرين قال الحق قال الحق بدل قال الله فإن الله أشرف الأسماء فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا قال الله تعالى قال الله أما أنه قال الحق قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله نعم قال சாாக்கோசிய தாக்கி நவாஜ காஃபீல் ரூம் உக்கூட ரூபா அடலா اصابوا بالباشا الذي اناه القانون على الحق الواضح لا غيظهم وقد ظالبهم مخالفهم حق صايره من امر الله تعالى ومنعا ذلك اصنع الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا اننا لم اقصر التوحيد الى الى لا تقصى ما طيب وسبقنا ان من الناس من انكر هذا التقسيم وقال انه لم يرد فماخذ واضح لذلك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله والله سنت باركوا طيب الان يجب الطالب ان من الناس من قال هناك توحيد الغائب وهو توحيد المتابع كما هو الاشواب عن هذا يعني توكيد الذات هذا يعني بار بعض نعم هذا يعني يعني الجهه مو فكر طيب وكنا ان الاول انطاق تجريد المتاع بما ان لا تتابع الى رسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما نعبر عنه او ما يعبر به شيخ الاسلام ابن القيم لهذا المعنى هل هناك دليل يدل على ان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم عامه في كل شيء في العقائد والاخلاق والمعاملات وغيرها نعم قول ابي تمام ما فيك ثم ما فيك وما طاعن السماء الا وما طار من قلب جناح السماء طيب اللي ترك لنا نبعه علما ان قال قائل من جواب عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اعلموا نعم انت மோடி இந்திய طيب يعني في امور الصناعه وما تعلق بذلك نحن اعلم لكن في امور الشريعه وهذا حلال وهذا حرام ايه فهمت من جربه يعني في امور الصناعه والبناء وما اشبه ذلك نحن اعلم لكن في امور الشريعه وهذا حلال وهذا حرام اعلم الرسول... به الله ورسوله الله ورسوله اعلم طيب اشتبه هذا الحديث على باب الناس في العصر الحاضر فعاباح حوبي... به نعم في الوسط في الوسط لا اباحه بشيء معين اديره صحيح في البدايه نعم وسموه الاذبه اسمائي وقالها الجن كل احرف لان ما فيها ظن وهل يمكن ان نرد عليه نعم كل تحكم الرباعان فقد اتشربت الحين فلا يمكن يكون دي مصدر نعم وفي حقيقه من اننا فلم نذكر مثالا يلقمها هؤلاء حجرا وهو ان رسول عليه الصلاه والسلام اوتي اليه التمر الجيد فقال ما هذا كل تملي خيبر هكذا قالوا لا لكن نأخذ الصاعم هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال هذا عين الربل وعمر المباعل التمر ردي أولا ثم يشترك ثمنه تمرا جيدا فهنا هل في الظلم إذا أخذنا صاعا جيدا وأعطينا بدله صاعين رديعين قيمتهما في قيمه الصالحه جيد ما في ظلم ومع ذلك قال رسوله انه علم الغريب ان هؤلاء الذين يطنطنون بان الشريعه الاسلاميه انما رقبت العباده فقط والغريب انهم يتجاهلون ان اطول ايه في كتاب الله ايه ايه الدين وكلها في المعاملات ما فيها شيء من التعارض ثم يأتون يقولون إن, إن دين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب المعاملة مع الخالق عز وجل نبدأ الأمدلس يقول فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان قبل ماذا؟ ايه نعم طيب إيه نعم من العقائد الصحيحه والاعمال الطويبه والاخلاق الفاضله والاعجاب العالي العقيده هي ما يحكم به الانسان في قلبه وقد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه يعني يحكم بقلبه في شيء على شيء إن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل والفرق بين العقيده والعلم أن العلم تدرك الشيء على ما هو عليه تدركه على ما هو عليه والعقيده تعقد قلبك عليه واثق تثبته أو تنفيه ففالعقيده أعم من حيث أنه قد يصيب الإنسان الحق والواقع وقد لا يثبت وامل العلم انه يصيب قطع وهي اخص من, من حيث ان العلم ادراك والعقيده حكم ولهذا فسرها بعضهم بان حكم الذهن الجازم حكم الذهن الجازم هو العقيده فان طابق فحق وان خالف فانفى فان طابق الواقع او طابق الشرع في الامور الشرعيه فحق والا فهي باطل فصار الفرق بين العقيده والعلم ان العلم ايش ادراك بناء حكم وان العقيده فهي حكم ثانيا ان العلم مطابق الواقع والعقيده قد تخالف الواقع ولهذا قد تعتقد ان فلانا تاج